الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي رحاب الحبيب وفي صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحت ظلال السيرة النبوية العطرة نقف مع جانب من الجوانب وإشراقة من الإشراقات نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم معلما نعم نقف مع علمه وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يخلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان معلما ولكن ينبغي أن تعلموا شيء كان معلما وكان أميا فالقراءة ليست هي العلم القراءة وسيلة التعلم ولكنني أؤكد هنا أن الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال والأمية في حق امته نقص يعني ما أفزل يقول الرسول كان أمي لا نقرأ لا نكتب لا مدارس لا جامعة لا نحن نحتاج إلى وسائل وأدوات العلم أما نبينا صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه جبريل بوحي من عند الله منزل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدواً للمسيحية. برناتش نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ومرشدا. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرة ونذيرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرة نعم كان نعم المعلم كان أميا لكنه علم البشرية وأرشد الإنسانية علمهم المبادئ المحكمة والشرائع السامية والقيم العالية والأحكام الطاهرة الدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاء بهذا القرآن المعجز وبهذا الكتاب العظيم فيه علم الأولين والآخرين ما خرج من مكة إلا في تجارة محدودة في أيام الصبا والشباب حدث عن يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حدث عن مريم حدث عن عاد وثمود حدث عن فرعون حدث عن تفاصيل قصص الأنبياء من أين جاءه؟ هذا جاءه من عند الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم أمي علم الأولين والآخرين المعلم القدوة الإمام أما الأنبياء في ليله المعراج إمامهم الأعظم ورئيسهم المقدم كما قال الحافظ بن كثير نعم انظر كيف كان يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه اقرأوا كتاب العلم من صحيح البخاري كان يستعمل كافة الأساليب في التعليم يضرب المثل يصور العلم بيده كان متكئا فجنس المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه إنه يريد أن يقرب المعاني وأن يوضح الحقائق وضح وأبان ما في ذلك شك الله يضرب الأمثال قال عبد الله بن عمري بن العاص حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل كان عليه الصلاة والسلام يفتي وهو على دابته ويجيب السائل ويجلس لهم في مكان واضح للفتوى والسؤال والتعليم كان يرفق في تعليمهم من صوري تعليمه صلى الله عليه وسلم وعلمه انه كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم روى الامام مسلم في الصحيح ان معاويه ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول كان يصلي فاذا برجل يعتص في الصلاه فشمته فالصحابه التفتوا اليه وضربوا افخاده قال فلما فرغت الصلاه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من ما صنع ولكنه قال معاويه فوالله ما كهرني فوالله كان خير معلم ما كهرني يعني ما قهروا وما نهروا يعني يعلم برفق ياتي رجل والحديث في البخاري يبول في المسجد يعقل ناقته ويبول في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه الصحابه يقول دعوه ولا تزرموه خلي تنبوله ما تقطع عليه بوله بعد ما انتهى قال يا أخ العرب يا أخ العالية هذه المساجد لا يصلح فيها شيء مما صنعت إنما هي للقرآن والصلاة والذكر فقال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد قال لقد حجرت واسعني يا أخ العالية نعم المعلم كان صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل وهو جالس بين أصحابه يقول أيكم محمد يقول انا يقول أنت ابن عبد المطلب هذا الأبيض المتكئ يقول نعم يقول إني سائلك ومشدد عليك المسألة فلا يكون في نفسك علي حرج قال شوف شوف الرجل ده قال له الله أرسلك للناس فيحلف في الله بالله يحلف في عربي من الخرج يحلف قال اللهم نعم قد أجبتك قال الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة بعد ما سألوا قال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وإني رسول لمن ورائي وإني آمنت بما جئت به فهذا يدل على جلال هذا التعليم وعلى عظم هذا الصدر وهذا الرفق وهذه القيادة خراسة قولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ما في ذلك شك بل هو أعلم الخلق كل المخلوقات هو أعلم منها جبريل وقف عند سدرة المنتهى ولم يتجاوزها عليه السلام تجاوزها نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تقر ذلك قال أما وإني أعلمكم بالله وأتقاكم له قال ابن حجر جمع بذلك العلم والعمل أعلمكم العلم وأتقاكم العمل عالم عامل بعلمه ثانيا علينا أن نستفيد الرفقة في التعليم بعد أن نستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأعلم الخلق أجمعين وما في ذلك شك أخباره التي أخبر عنها الأسراط التي تكلم عنها الوقائع التي حدث عنها فيما سيحدث في المستقبل ووقع وبعضها سيقع محمد تاجر رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم هذا يدل على سعة علمه وعظم معرفته بربه. علينا أن نرفق في تعليمنا الناس إذا علمناهم علينا أن نقدس العلم وأن نسعى لتعلم العلم النافع خيركم من تعلم القرآن وعلمه اسال الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم